فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فاعلم أن ذلك علامة على قرب انتهاء المهمة التي بعثت بها فسبح بحمد ربك شكرا له على نعمة النصر والفتح واطلب منه المغفرة إنه كان توابا يقبل توبة عباده ويغفر لهم